وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ النَّذِيرُ فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ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 كُن فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ على الْمَاءِ وَكَانَ أَرْشهُ على المَا إلَبلَلُ وَكُمْ لِيَبلَلُ وَكُمْ أَكُم أَحسَنُ عَمَلَ وَل إِن قُلتَ إكُمَّ بَعْثُونَ مِن بَعد المَوْوتِ لا يقول الذيذينَ كَفَرءه إِللاا صِحر مُبِين وَل إِن أَخخَرْنا عَنْهُمُ العذابَ إِلَ أَّةٍ مَدودَة لا يَقول مَا يَحبِسُ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 وَنَائك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِطٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أن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 فَانفُتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادقين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 وَهَذِهِ طَائِرَةٌ صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَمَّن كَانَ فِي ضَلَالٍ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 أولئك يعرضون على رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنة الله على الظالمين الذين يصدون عَن سبيل الله ويبغونها عوجاً وَيَغْبُونَهَا عَيْنُ وَجْوهُهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ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 ولكني أراكم قوما تجهلون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 وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَن أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ, إن كان الله يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هو ربكم وَإِلَيْهِ ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 وَيَصْنَعُ الْ الفُكَ وَكُلَّ مَا مَرّى عَلَمَ لَ أُم مِنقومُمِهِ من سَخِروا مِنْ قالَالَ إِن تَسْخَروا مِن إ نَسْخَرُ مِنكُمْ فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها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 وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي الْمَحْزِنِ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ طَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَحْصُصُنِي مِنَ الماء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 بيك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني والا لي وترحمني أكن من الخاسرين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 إِلَى آدَمَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ أُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْمِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لك بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ انا اني اشهد الله واشهد واشهد اني برئ من ما تشركون من دونه فاكدون جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم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 فَإِن تَوََّو فَقدَدَ أَبَ نَخْتُكُم ما أُرْصِتُ ب إلَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّ قَوْمًا غَيْيرَكُمْ وَلَا تَضّونَهُ شَيْئَا إِ رَبّ على كُلِّ شيءَيْئٍ حَفِي وَلَمَّا جَ أَأَمرُناَا نَجَّينَهُودَا نَجَّيْنَاهُ هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عاد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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِيَهَا وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِيَ غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ الله فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَسَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَأَقْرَرُوهَا فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أيام ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القوي العزيز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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِكَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 إِهُ حَميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إبْرَهِ مََّّ وَجَ أَتُ الْبُشْرَُجَدِنُونَا وَجَأَتُ الْبُشْرَُجَادِلُونَا فِي قَوْمِلُر إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيَ أَبِيَهْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُمْ نُطْهَرُ لَكُمْ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 أَلَلَّنْ أَنلَ بِكُم قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَأْتُوا إِلَيْكَ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ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 وَلَا تَنقُصُ الْمِكَلَ وَْمزَان إِن أَركُمْ بِخَغِرِوا وَإِن أَخَافُ عَلَِكُم وَإِني أَخَافُ عَلَيكُمْ, وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيقومَوْمِ أَْفُ الْمِك لَ وَمزَانَ بِالقِصْطِ وَلاَا تَبَخَصُوا وَلَا تَبَخَصُ سَأشيَ أَهُمْ وَلَا, ولا تَعثَو فيِي الأرضِ مُفْسِدينين بَقِيَةٌ اللهَّهِ خَيير لكُمْ إِكُ تُم مُؤمنِنِين وَمَا أَنَ عَلَكُم ببحَف قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أن نَّفْعَلَ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِن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 وَكُن بِدَاعٍدْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 قال يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَدْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارًا وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْ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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم جَمْعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّحْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فمِنهُم شَقِي وَسَعيد فَأََّ الذيذينَ شَقُوفَف فَأََّ الذيينَ شَقُوفَف النَّارِلَهُم فيِيهَا زَفير لَهُم فيِيهَا زَفيرُ وشهيد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 وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ ضَيْفًا مِّن قُنُصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ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 الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الاولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا من من انجينا منهم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 وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ